بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نثر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 قإِني لَ يُجَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَ أَجدَ مِ دُونِهِ مُتَحَدَا إِلَّا بَل غَ مِنَ اللَّهِ وَرسَاتِ وَمَيْ يعَْصِ الله وَرَسُلَهُ فَإَِّ لَ نَ رَجَهَّ مَ خَالدين خَالدينََ فِيهَا أَبَدَ.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 بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا لِصْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا